وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا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 اعلني الخير معتذب مردا الذي جعل مع الله اله الاخر فالقياه في العذاب فالقياه في العذاب الشديد طال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشير وأحمان بالغيب وجان بقلب منيب أدخلواها بسلام أدخلواها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسأنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغوب